والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحلل لكم ما وراء ذلك من تبتهن ان تمتعوا باموالكم محصنين غير مسافحين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 فأكحون من أهله نوات نوجرو نبي المعروف وأتون نوجرو نبي المعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا اَثْنَيْنِ بَيْنَتَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْنَنِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لكم وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم ويتب عليكم ويتب عليكم والله عليم حكيم.